والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أما بعد نسأل الله أن يتقبل منا جميعا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا وأن يغفر لنا تقصيرنا وأن يجنبنا الزلل وأن لا يخرجنا من رمضان إلا وقد غفر لنا ذنوبنا إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه ايها الاخوه الكرام هذه ليلة التاسع عشر من هذا الشهر الكريم ومن تلك الايام المعدودات وما بقي بيننا وبين ثلث الاخير من هذه الايام الفاضلات الا ساعات معدودات وما بقي في الشهر اهم واولى بالاقبال والانشغال والاجتهاد مما مضى منه فيه العشر الاواخر التي كان يشتهد فيها إمامنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم ما لا يشتهد في غيرها وفيها ليلة من حرم خيرها نسأل الله لا يجعلنا من المحرومين من حرم خيرها فقد حرم ف اجتهدوا فإن ما بقي أهم مما مر من بين أيدينا نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته أيها الإخوة الكرام نتابع مع بعض التأملات الإيمانية في غزوة تبوك ومع كعب رضي الله عنه وقصة تخلفه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة وكان آخر ما قرأنا من كلامه رضي الله عنه قال فلما قيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اظل راجعا يعني دخل في حدود المدينة قال زاح عني الباطل وعرفت أني لن أخرج منه يعني من سخط سلم أبدا بشيء فيه كذب فأجمعت صدقه نسأل الله أن يجعلنا دائما وأبدا من الصادقين قال وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فيركع فيه ركعتين ثم يجلس للناس صلى الله عليه وسلم هذا من محاسن الشريعة الإسلامية الإسلام يرفض تتبع العثرات والبحث عن الأخطاء بل يحض المسلم لا سيما إذا كان والدا أو زوجا على أن يأخذ بيد أهله وأبنائه ليكونوا في أفضل صورة جابر رضي الله عنه جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما يذكر أنه راجع عن النبي صلى الله عليه وسلم من الغزو فإذا بدأوا في دخول حدود المدينة نسأل الله أن يجمعنا فيها على خير يقول لمن معه امهلوا حتى ندخل عشاء حتى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة وعنه ايضا رضي الله عنه جابر أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا يلتمس عثراتهم أو يتخونهم إذا كان هناك فرصة لتساعد أهل بيتك ليكونوا في أفضل صورة فهذا هو الإسلام أن تشجعهم على ذلك أن تأخذ بأيديهم على ذلك ليس من الإسلام البحث عن الأخطاء البحث عن الزلات هذا يفضي إلى النفور ويجعل في النفس شيء أنه لن يرضى فعلنا أو لم نفعله ولا يرى إلا الخطأ لا يرى إلا التقصير لا يشجع على حسنة فالإسلام يشجع الرجل على أن يأخذ بيد أهله بيد ابنائه ليكون في أفضل صورة وأجمل صورة يتمنى أن يرى عليها أهله يعني يسبقهم يسبقه إليهم خبر أنه في الطريق فيكون في أجمل ما يتمنى أن يراهم عليه نسأل الله أن يحفظ أهلنا وأبناءنا قال فلما فعل ذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المسجد وصلى ركعتين قال فلما فعل ذلك جاءه المخلفون يعتذرون إليه وكانوا بضعة وثمانين رجلا اسمع قال فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم الى الله في نهايه كلام كعب رضي الله عنه ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال اما هذا فقد إيه صدق وقبل من الذين يعلم أنهم لا يحدثونه بالصدق صلى الله عليه وسلم لأن منهج الإسلام التعامل مع الظاهر ليس التنقيب عن ما يكون في البطن ما يكون في قلب الإنسان ما يكون في بواطن الأمور يا أيها الذين آمنوا إذا ربتم في الأرض فتبينوا ولا تقولوا لمن القى إليكم السلام لست مؤمنا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم لا شأن لكم بما في القلوب اجعلوا سرائرهم من الله تعاملوا مع الظاهر وفي حديث أبي سعيد الخدر رضي الله عنه أنه ذكر أن رجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وذكر من وصف الرجل وقال قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اتق الله وعدٍ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك أولست بأحق أهل الأرض أن أتقي الله قال أبو سعيد فولى الرجل فقام خالد وقال ألا أقتله يا رسول الله قال لا لعله أن يكون يصلي اسمع قال خالد وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه فعلاً هذا موجود ولم ينكره نبي سلم ولم يقول لا هذا الكلام خطا قال خالد وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه لكن منهج الإسلام يأبى التعامل مع هذا حتى وإن كان هناك قرائن وعلامات وتاكيدات قال وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه قال إني لم أمر هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أمر أن انقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم لا أبحث عن السرائر إنما أتعامل مع الظاهر سرائرهم إلى الله لا تنشغل بنيه غيرك وبما في قلبه وبقصده ونيته وما أراد ولأجل ماذا صنع ولأجل ماذا أقدم ولأجل ماذا أحجم تعامل مع الظاهر وحديث سامة رضي الله عنه الشهير في الصحيح أنه قال ويذكر غزاه كانوا فيها قال فأرهقنا القوم فلما هزمناهم تبعت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم لاذ بشجرة قال فلما غشيناه بأسيافنا قال أشهد ان لا إله إلا الله قال فكف الأنصاري وقتلته قال ثم وجدت في نفسي ذلك فلما رجعت ذكرت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله قال قلت يا رسول الله قالها متعوذا السيف على رأسه قال فهل شققت عن قلبه لتعلم قالها او لا قلبه قال هذه الشهاده اعتقدها او لا قلت يا رسول الله ما قالها إلا متعوذا من السيف قال وماذا تصنع بلا إله إلا الله يوم القيامة لما تقف هذا الذي تكلمت في عرض او خطة في اماله او في دمه عرض المسلم مصال غاية الصيانة في الشريعة قال فماذا تصنع بلا اله الا الله قال يا رسول الله قالها خوفا على دمه قال وماذا تصنع بلا اله الا الله قال فلا زال يكررها حتى تمنيت اني ما اسلمت قبل اليوم أن هذا كان في الجاهلية قبل أن يدخل في الإسلام بكلمة قالها بكلمة التوحيد قالها لا شأن لك بما يكون في القلب لا شأن لك بما يكون في نوايا الناس لك الظاهر عمر رضي الله عنه قال إن اناسا كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤاخذون بالوحي يعني ينزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فلان في كذا وفلان شأنه كذا وفلان في باطنه وفلان وفلان قال أما الآن فقد انقطع الوحي فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه ووكلنا سره إلى الله هكذا شاء المسلم لا يتعب نفسه في البحث عن القصد وعن اني انما يتعامل مع الضاغب مع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عنده قرائن وقال اما هذا خصوصا لما قال ما كان لي من عذر يا رسول قال اما هذا فقد صدق طيب بضعه وثمانين رجل قبله يا رسول ما قال فيهم هذه الكلمه ومع ذلك قبل عذرهم استغفر لهم وكل سرائرهم الى الله قال فلما جئته قال تعالى سلمت عليه فجئت أمشي حتى جلست بين يديه فتبسم تبسم المغضب صلى الله عليه وسلم وقال ما خلفك طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده علم أنه ابتاع ظهره وجاءه من يقول له شغله أو حبسه ذرده نظر في عاطفه ووا ووا ووا ومع ذلك من منهج الإسلام التبين والتثبت والتروي والتأمي والبحث والاستفصال حتى وان كان كثير من الأمور ظاهرة مع ذلك ناقف غدا ان شاء الله في الليله المقبله أقول قولي هذا استغفر الله لي ولك